نصبها قينا مسكته تلك الرجعة فلم يكن هناك سبيل الى أن يحولها يحولها المطر أو الرياح أو نحو ذلك إذا نزل المطر لم يزل الطين وينزل ونحو ذلك بل يقع قطرة المطر ينحوي على تلك الحصبة فيزل عنها هذا هو سبب. فالحكمة فيه إمساك وتراب القبر حتى لا يتحول وأن رفعه قدر شبر أو نحوه فإن ذلك لأدل تميز القبر حتى يعرض له قبرا فلا ينتهن ولا يوطى عليه ونحو ذلك لما سياتي والسنة لا يزاد على ترابه ولا ينقص من ترابه ترابه الذي حفر منه يرد عليه ولا يزاد عليه بل يكون بقدره ومن المعلوم انه اذا رد عليه كان قد نقصه اللحده واللبن وايضا قد انتشر التراب بدلا ما كان قبل الحفر مرتبدا فبعد الحفر يتفلن فينتشر ويزيد لذلك يبقى منه بقية تكون اذا اضيع فجوانه فوق القمر تكون مرتفعه قدر شبر او اكثر قليلا فيرد عليه ترابه الذي حفر منه ويسلم اي يجعل راسه مستدقا بحيث لا لا يكون مستنقعا لمطر التراب لماء أو ذلك بل يكون مسنما حتى إذا نزل عليه المطر يساح من, من هنا وسال من هنا هذا من السند يعني أرضه حتى يتميز عن غيره من التراب يعرف أن هذا قبر فيتجنب <تصفيق> لا يعني يزاد على ترابه فهو يطلب تراب أجنبي من دعين فلا يجب أما إذا كانهم يقتصرون على ترابه لا بس لكن الأفضل أنهم يدعون من خلو عليه من هنا ومن هنا ويكون وساطهما تجعى يمكن أنهم بأن المطر ينزل ويكره تزويقه وتفصيصه وتبكيره لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم زاد الترمذي وأن يكتب عليها أو عليه وأن يكتب عليها وتقبيله والطواف به والصحيح تحريمه لانه من البدع وقد روي ان ابتداء عباده الاصنام تعظيم الاموات هذه من كرها زعل لها عندك وقبرك سواء قهرا واحدا او قبورا فتسويقه بمعنى صبغه او نقشه يعني جعله نقوش على حصوات حصيات عليه مثلا أو, أو شيء من الزينه والاصباغ ونحوها هذا التزويق قد يوهم العالمة أن هذا القرار له منزلة أن يسبب قصده والصلاة عنده والغلوة فيه التزويق كما عرفنا كما ذكرنا النقص والتزيين والتجميل لأي نوع من الأصبار نحوها، والتجسيص هو أن يجسس ظاهر القمر بالجسس الذي هو القص الذي تشيد به الفيطان الجس المعروف وذلك أيضا لأنه ما تفعل معه هذا الجسس أصبح ذلك القمر مستهرا وله منزلة وحرمة عند الناس الذين يزورون هذه القبور مما يكون سبب في تعظيمه أو الغلو فيه ووقوع الشرك بسبب اشياء تفعل معه وذلك ينافي مقاصد التوحيد وكذلك البناء عليه ورفعه رفعه يعني رفعا زائدا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا تدع قبرا مشرفا الا سويته اي سويته بغيره من القبور فلا يكون هذا القبر مرتفعا ارتفاعا زائدا اربعا من غيره مثلاً بذراع او بذراعين بل تكون القبور على حد سواء متساويه كذلك البناء عليه بناء حجره مثلا او بناء قبه عليه حتى ولو بناء خيمه أو أشبه؟ ما أشبهه لأن هذا ينفت الأنظار اليه اذا راه الناس عليه هذا النمار يعتقدوا فيه وقصدوه لأغراض خاصة من تعظيمه ومع ذلك مما قد يوقع في الشرك وهكذا قصده للصلاة عنده كما قال النبي عليه السلام عن الصلاه عن صلاة عند القبور وهكذا أيضا وهكذا الطواب بهي وتقبيله والتمسح به وما اشبه ذلك هذه محرمه لانها من وسائل الشرك ومن اسبابه يعني الطرف به لا شك أنه تعظيم له والتمسح بترابعه الراحه بطرده والتبرك بها هذا دليل الاعتقاد فيه وان صاحب اطمر له منزلة استطيع أن ينهر أي انهر أي شعر وانحو ذلك مع كونهم هيئة من قريقة طاعة منه واحتاج إلى أن يهدي له الأخياء من أعمالهم وكذلك تبخيره بدلاً يعني دعنه طيب يرش عليه او بخور سواء كان طيباً يصب عليه او طيباً يدخلوا به ويبحروا به لأن الناس يرى هذا قبل البحر دائما وينفخوا من هذا الطيب وهذا النسك وهذا فيه إحر لا تعتقدوا فيه العالم فيه تعالى يكون لأقل شيء مما يكون سببا وهو أقوى نحذر الذي هو الغلو والشرك بالله وعصد تلك العالم كما تعرفون بالغلو وفي الصالفين لأن ثالث قوم نوح حيث قال في ورد وشواعد ويأغوث ويعط ونشعب أولا ذلك كان عكفوا عند قبولهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم من أمدوا <تصفيق> ويسال بعض الاخوه أن الحكم تقليل الميت يقول جائز وهذا قد سكنت يا اول كتاب الجنائز وتدل عليه بأن على ذكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقال بابي أنت وأمي قلت حيا وميتا وان هي عنه وتقليل القبر وعلى اجل التعظيم فان ذلك مثل التمسح به والاتكاء إليه لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد اتكى على قبر فقال لا تؤذِه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا لأنه غير لائق بالحال قال الاتكاء هو امتهاد امتهاد والمية له مثل مية كخضمة خيئة ولكن لا يؤمن احترامه إلا أن نعرض له ونرهه بل نعمل معه الأعمال الشرعية فلا نؤذيه بالاتكاء عليه هذا الهديث الذي وقال لا تؤذيه وكذلك لا يؤطأ عليه ولا يجلس عليه ورده هديث لا يجلس أحدكم على جرة فتحرك كهيئة له وتأخر الى جدة خير له من أن يجلس على قبر وإنا هذا هي الانتشار عليهم. المبيت والضحك والحديث. إن المبيت لكل إنسان لا يبيت ينام بين القبور هذا نشوء. لأنه إما أن يفعل ذلك للتضبك بها وللتأناس أو لتأنيسها أو لتأنيس الأمس وإما أن يفعل ذلك لإظهار أنه لا يسترحش وأنه لا جريء ونحو ذلك وكل ذلك ليس بمقصد حسد بل النبيت عندها غترهم لأنه لا فائدة ولا موجب لذلك وأنه الضحك بين الكبور فإن ذلك الذي يعنعه لكونه ينافيح على الإنسان الذي قد حضر بين القبور القبور تذكر الآخرة فما قال النبي عليه الصلاة والسلام جون القبور فإنها تذكركم كل الآخرة فإذا كانت تذكر بالآخرة فإنسان الذي يتذكر بالآخرة يتذكر الآخرة يكره منه أن يكون ضاحكا كأنه لا يهمها الموت ولا تهمها الاخره ولا يهمها الاحتعداد من الموت كانه كأنه يعتبر لأن الضحك لما رضي العديد إن كذرة الضحك تميت القلب وتدد على الغذة وتدد على أو تسلم قسوة القلب فذكر الله ذلك عن المشركين. لأنهم يستعملون الضحكة كثيراً فالفق الله تعالى إن الذين يدروا من أكانوا من الذين آمنوا يرحكوه وقال تعالى إن عملوا لهم من آياتنا وقال تعالى فإذا إذا أرموا ليأتوا معياتنا إنهم منها يرحكوه وليسيكم نشي العمر وقال منهم نحكيه عن الكفة وإن كان الله يكون مباحاً يعلم على النفس بموجة بأسرابه ولكن بخالة لنها وراكب هذا كلام في أمور الدنيا يعني في الشهوات وأمور الدنيا المباحة وأنها مباحة ولكنها دنيوية محضر ينضر أن يكون الحديث في أمور الآخرة كما حديث الزرائل وغير الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نمره بن عميه وجد القبر لما يلحد يقولون جلس وجلس ما حوله كاننا على رؤوس الطيب وذلك يدل على انهم سكوت مريبون خاشعون هذه صلتهم ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بامور الاخره ويذكرهم باهوال الموت وما بعده ولا يتكلم ولم يتكلم في أرض الدنيا من الشهرات والأرض عن النحظة والحوذائك والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمكالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم والمشي بالنعل إلا لقوب شوك ونحوه لحديث بشير بن الخصاصية قال بين أنا أماشي, أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتين ألق سبتيك فنظر الرجل السبتين يا صاحب السبتين ألق سبتيتك فنظر الرجل فلما عرف رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما رواه أبو داود قال أحمد اسناده جيد أما أقعب عليه وذكرنا الذين كذلك البناء. البناء عليه وذكر انه اذا كان عاليا وجب هدمه في هذا ولا قهرا مشرفا الا سويته وذلك لان البناء عليه يوهم العامه ان له مدينه محرمه وان له شرف محرم وانه من الأولياء او من السعاده او ذلك مما يحمله على قصده فالحافظة أننا إذا نظرنا في هذه الأمر المنهي عنها وجدنا منها بالنهي عنه لأجل كوهي امتهاناً للميز امتهاناً لأصلاح الله طبعاً وإهانة له وتقييراً لحظمة المسلم بعد موته أو أن النهي مخافة الغلوي وخافتها أن يحصل غلو من العامة واعتقاد سيئ في أن هذا الميت يملك النفاق ويشفع ويقصدونه هذه الأمور فيتعونا بالشكل وإنما أن نشهد النعم فاختبه ليه هل يجوز أم لا يجوز منعه قوما تستدلع بهذا الحديث الحديث هو نشيء من خصاصية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يمشي عليه عليهم فقال على يا صاحب السلتيتين أعطي سلتيتينك فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم وخدعهما وأرقاهما وحسنه الإمام رحمتك وعجاز ذلك بعض العلماء واستجدوا بما رؤيا في هذه عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت اذا دفن وسوي عليه قبره وانصرفا على الناس عنه وإنه لا يسمع قرعا عالهم جاءه من الى إلى آخره بقوله وإنه لا يسمع قرعا عالهم أنهم لابسوا أحبية لكنهم لن يذكر انهم يحلعونها ثم ينصرفون ويلبسونها بل ذكر انه يسمع قطع جانهم يعني يدل على انهم قريبون منهم وقد يكون هو لوسط في القبور فيكون يسمع قطع جانهم وهم يجاوزوا المقابر هذا يدل على جواز واباحه لبس النعال بين القبور وجمع الامر بين الحديثين لأن ذلك الحديث لأنه خاص بالسنتية وهي لعلا خاصة عن لها رصيحة خاصة إما كراهة لا تكنعن وإما لمادتها التي صلعت منها وبعضهم يقول ان حديث ليس موقع لهم يدل على أنهم ما إنه ما يستطيع المعنى بسوحة إلا بعد المفارق والمطابر وبكل حال الأمر فيه هذا الخلاف ولكن الأولى للإنسان أن لا يلبس المعنى بين المطابر إلا إذا أخذ ضررا كحذ رمضاء أو شوك أو خجارة لا يستطيع أن يسير حافياً أولاً يكون متعودا وعلى المشي حاظيا فنحن أسمى ذلك لحديث النعال الذي يكرر هذا الشيخ ما في القبر القبري وكذا لأن يكون هناك مشل بين ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد رواه أبو داود والنسائي. والدفن في ملك الغير وينبش ما لم ياذن مالكه النهي الأول ورد فيه الاحاديث والعله فيه ظاهره فإن اسراج القبور واتخاذ المساجد عليها او دهن الاموات داخل المسجد مما يسبب الغلو وقد تكاثرت الأحاديث في ذلك لقوله صد الله عليه وسلم الا فلا تتأخذ القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك ولقوله إذا نات فيه وقجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شغار الحلق عند الله فجعلهم شغار الحلق لكونهم يبنون على قبور الصالحين مساجد فقجل الصالح أو العبد الصالح إذا ما بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه كل فلم هم على ذلك ولا شك ان هذا له حكمه ظاهره فإن بناء هذا بنا المسجد ولو صليت على قبر رجل صالح يسبب ان الذين يزورونه يعتقدون فيه يقول بهم من أمر إلى أن يدعوه مع الله فيقع الشرك وهذا ما وقع كثيرا في أزمنتنا فإن كثيرا من, من ما يسمى بالمشاهد إنما أولها كان هناك من صالح أكثر من زيارة له ثم يسور له الشيطان وهم حوله, حوله جداراً قصيراً ثم جاء من بعده وزالوا فيه وهكذا إلى أن ارتفع وأصبح مقصودا ثم بعد ذلك يصاروا يضحون له وينذرون له ويطوفون به وأصبح معبودا مع الله وإنا إسرانه تمام فورا به يقعد سراج عليه طوال الليل. سبب النهي ان العاميه والجاهل اذا راى هذا القبر خاصه منورا فعليه سراج من يتفقد طوال العلم فظن انه ولي فقصده ودعه مع الله له معه لا لا يضل الا لله من طواف به ذلك هذا النهي لأجل أن هذه من وسائل الشرك يعني البناء نفسه ليس من الشرك ولكنه يدعو الى الشرك إذا ان يشرك مع الله الايقاظ ليس من الشرك ولكن يدعو الى الشرك وهكذا سائر الاسباب التي تسبب الغلو في الاموات يقال اصبح مباحا ولكنها تجر الى ما هو محرم اما الدهن في موت الغير فلا يجوز المساجد وقف على المسلمين فلا يجوز زائر هنا فيها والمسلمون لا يمكن ان يأذنوا كلهم لو راضي مثلا عشرة وكان نختار هذا السيد هذا الولد ننهر في هذا المسلم المسلمون لقد عشرة قد يكون آخرين يأتون بعدكم و كذلك وفود وكذلك من يتجدد فلا يمكن ان يأخذ اذن أهل المسجد كلهم لكورهم غير محصورين مع كورهم ملهجاً عنه تخاف المساجد القبور مساجد وكذلك الدهن في الغير معناه إذا عرفت أن هذه الأرض ملكة من لفلاث ملكه فلا تحملها كبيراً لغير إله وذلك لأن هذا اغتصاب واغتصاب الأرض فيه نكبيح من اغتصاب شبراً للأرض تطوّقه من سابع أرضيه الظلم هنا يكون من الحافظ الذي يحضر هذا الطمر هي ملك فلاث أما النجد هنا فرح تيارا له المطمرة يجب أن تكون في صحراء خارج البلد وأن تكون في أرضا غير من نؤفة إما وقفا على اموات مثل ما تلف وهذا ما يفعله كثيرا من الذين يقصدون الخير ان يشتري احدهم ويقول هذه مسبلة نسبلها مقبره واما ان تكون ارضا الذي يجري عليها ملك لاحد فيختارها الإمام او الوالي العام ويحجزها مقبره لهذه البلد او لهذه القبيله فلا يجوز ان يدخل في ملك شخص خاص الا بايده لو قدر انه دفن دفن في ملك شخص بدون رضاح ولم يسمح لم يسمح صاحب الامر ولو بعبر جاز المبشر والاولى أن لا ينبش وأن يعطى قيمتها إذا تلك البقعة فأن يقال له لعب عنهم وخذ ثمن هذه البقعة التي دفين فيها ولا تعذر الميت لأن ينبش ويمتهن فإذا لم يرضى او كان ذلك هذه جواسطها لهباغ بحيث تعيب معه فأطلب نمشه إذا لم يكن ضغية بالدفن لإعزز ذلك لئلا لا يكون اقتصابا لهذه الأرض الأخضر لهذا غير حق خذ دفنوا خذوا إذا كان المسجد سابقا على طبع ودفن فيه مجد فإنه ينبش ويكان القبر هو قديم والمسجد حادث فإنه يهدم وينقل إلى مقاتل أخرى ويجوز الصلاة به لقصد هذا القبر لكن إذا صلى الإنسان ونجب إلا هذا المسجد وصل فيه لصلاة من الفرائض يقصد بها أداء واجع أداء فريضة إنها تجزئ عنه لكن يحرص على أن يجد قرى مسجداً خالياً من مثل هذا ودخص إذا كان القروه لك المسجد فإن الشراهية تتأكد أو كان في وسط المسجد في نحرابه أو غيوثة النصابيه إذا مثلا مسورا عليه أو محجرا عليه يستقبله المصلون أو بعضهم فإنه لا يجوز بل يحرز يجب إما إحراره ونبشه وإما هذا المسجد كما ذكرنا لكن قد تجير أنت في بلدة ليس لك تصافظ فيها ولا قدرة لك على النبش ولا على الكلام وليس وتفضل الى ان تصلي ففي هذه الحال لك ان تصلي معهم وان سقطت ان تتكلم وتنبههم على هذا المحظور فاخفت على نفسك كما يحصل هذا في كثير من القرى الجنوبيه في بلاد حضرموت واشبه القبور في نشاط المساجد ولا يقدر أحد أن يتكلم لأن هذا لا يجوز أوضح ذلك من تكلم اتهم بانه وحشية وأنه وأنه من هذا يصلي الإنسان على حسب هذه المكبات هي لهذه ال لهذه الأفالم والمنحرم. ما تشك... ما تشك... هو لا تشكر لا تك قد وجد جميع ناترسلا ولا سينهي سريه هذا كما كما جاء ان الله وان لا تشكر قدتنا قلت لنا تريد تما نحتاج المطال الى ذلك واذ على وجهه خليني المسلي يعني أحسن الأشخاص من قصر نهرا في معاناة المسجد أو من قبر حاضرا والمسجد قليل، على كلن يحاول أن يجعل الواجب إلى ذلك السبيل ولا يكون أصلا في بيتي جراء من هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة ومتاكدة، ولا إلا صلاة عند القمر لا لم يقصد الإنسان تعظيم القصر و. فعذا ذلك في وقت قصير يعني كزائر مثلا يرد من ذلك إن شاء الله والدفنه لا هلا يصلينا إذا كان إذا كان ينام هذا النسك يعتقد أن هذا القبر أنه ولي وأن صلاة أنا من قبر أضعف أضعافاً مضاعفة من الصلاة في المساجد التي لا أكبر فيها أو أن صاحب قبر يشفع في قبل صلاته وفي كذبة آجرها فإذا عرضت هذا من عقلته فصلي وحدك سواء في المسجد أو في بيته ان لا نجرؤ الامرات التي يقوم يرونها انا نحن نعرف ان هذه نظره وليس لنا ان نحرها ولا ان نبني فيها لا بيتان ولا مسجد دفنوا بالصحراء افضل لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابه والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لانه هتك كرمه متيقنه لابقاء حياه متوهمه واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه عن أم سلمة وزاد في الإثم المسألة الأولى هي الجهر الصحرة هذا هو عمل النساء من أهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فالبقير الذي هو مطنرة أهل ندينا خارج الندينا كانت البلاد على حد المسجد او نحوه وان كانت هذه الازمه امتدت المدينه والبنايات اخذها البقيع مسافات طويله ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون في هذه الصحبه التي هي البقيع ويسمى بقيعا غرقا لان فيه شجر غرق بالمعروف وكذلك غيرهم أهل كل بلدة يذهبون في طرف البلاد يجاملون من جنوا جمال ببلادهم صحراء فسيحة يحجرونها لاجل الدهن فيها ولا يزالون هكذا يذهبون في الصحراء في هذه الأزمنة نكتوا المدينة. استشوا من كلة الأرض التي تصلح للدهر فصاروا يجهلون ميتا على رنة الميت هذا الرقيق بالمدينة كل إن لم يكن سبعين سنة, سنة أربعون يكون لقد داروا على على الأرض يجهلون أيام ما تأخر إذا حضروا وجدوا رنة الميت لن جمعوا رنته واجعلها في جانب واجعل الميت الجديد إلى جانبه وإن وجده قد فاني أصبح ترابا فجعل الميت الثاني على هنوغرا وهكذا إما أهل مكة يجعلنا مثل التواريت في هذه المطلة التي تسمى النعناق ثم يلقون الميت إلقاءا ويطبقون عليه بحروش على أرنح للهرس أرنحوا لحتى يبنى وهكذا إذا انتظرت هذه الحضرة يجعله الثانية وهكذا مع كهرة من يموت فيه أماكن كثيرة تنتل فيه مئة سنة أو ثمانين سنة يعتلون بأن حضر الكمور في الأرض قد يحتاج إلى نساحة طويلة بلادنا وسائر بلادنا جدا لم يزالوا على الأمر الشرعي أن وجد هؤلاء في أرض فرطة لم يُبذل فيها غيرهم وإذا خرج في موقعين وجد فيها بضعة مئتين عودنته خاب ما عن يبنى فيها وهذا ما حصل كثيرا أن هناك موقع قرب لجروح قديمة. لما حفظ لها بتأسيس مدارس أو بنايات ووجدها لها لأن الأمرات يمكن انهم قبل مئة سنة أو أكثر منع من الدهن فيها وسويت أو سويت وهذا لأجل حرنة البيت وهكذا أيضا في الدهن الآن يوجد بعض المقابر قد يطال عهدها في الملكة وفي خارج المملكه واصبحت لا اثر المطمرة فيها فاستضيح مكانها وبني فيه في المطمرة الرياض ما يسمى بالقيمة هذه فيها مقابر ومعكل قديمة يعني لا أريد احد يعرفها اتذكر في سنة سبع وسبعين ان صاحب عنارة في المكان فحافر فيها بيصلها قبل ورجد غضان غضان مليتا فجمعها في كيس وعرسلها معهد ما عرد عنه يعني خاف أن يؤمن به فيمنع ويوحد على يديه فماذا بذلك تم في البناء أما بقية البقعة فمبنى من التملك فيها والبناية التي فيها بناية مؤقتة والبناية البندي هنا هي مؤقتة لذلك لحرمة المجيء وبعد بقاع أيضا مقابر في جهة إشميسي رب المسجد وبقعة لم يعلن بالبناء فيها لأنها مكبرة ولكن البناء بالجلوس فيها والزين فيها لكن ولكن بين الاحشاب والحطب ونحوه ما عندها مقبره محقق ان فيها اموات بعض الاحياء يعرفوا ان هي فلان ولكن لطول العهد قالوا لغه انها قد ذهبت اعلامها ولم يبق لها اثر وبكل حال نرى أننا متى تحققنا ان هذه مقبره فلا يجوز الاستيانه بها هذا هو الاصل بل تسوى وتبقى على حالتها إلى آخر الدنيا ولا ينتفع بها وفي الأرض ساعه البقاع واسعه من كل جهة مطار هذه في الأرض يطار مثلا نخشى أنها تلتني الآن سبّل مطمرة النسيم يعني واسعة قال إنها يمكنها في هي كمين وتكتش عن من لا يخطيهم إلا الله وإن ماتت الحامل حرم شغلتنا رقيت مسؤولة الثانية يقول إلا ماتت الحامل الحامل قد تموت وحملها حي قيمة أن تكون مكمن يعني قريبة الولادة وليلقى على عيادتها إلا أياما أولا حزارك فتموت وليع هذه الحال هل يشق بطنها لأخراج هذا الإسلام الذي يعرضه على ظن حياته أم لا الصحيح أنه لا يشك لأن الرياضة استمانة لغنة الميت مع أن حياه الطهل الجنين غير المتحققة وذح بعضهم عند أن النساء أنه تسطل وتدخل تدخل عبار برد المرأة وتخرج ذلك الحذر فإذا لم يترسر فإنه لا حاجه الى ذلك اذا لم يجد من تسكو وتخرج الطحن الاولى أن حتى يموت. حتى يموت له على أو الى ان تترك الناقه حتى يموت لا تذهل حتى يموت الخدم و بعضهم يقول انه يجعل على بطنها شيئا ثقيلا أو تغم إلى أن يموتوا يغموته به سوء الحركه اما انه خرج بعضه خرد بعض الجليل في خلق خرد بعض نفسه وغرفت خياته ولن يقدر على إخراجه إلا بالشاق شق الزطن فإنه يجوز ذلك لأن حرمة نيث أقل من حرمة نفسه الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد يعني. وعلى آل ويجيب لو شدكوها أنا بعمل الشراحات من خاطئ في انتهاك مثل هذه المقادير الطبية. كان بعض سمي. بعض من طرف الضحايا قيل الناس على السر. لا تقول المسألة. هل يعني جزء مشاعر الإنسان؟ لا لا. لا تقول يا أخي إنها غلط لا. لا يقول كردي إذا لم يبق لها آثار مبينة لعروها، يتحقق أنك تقع على قدر لسيارتك تودادتك. الاهل انا لا تتحرك عليه على كده حتى و حاله انا امر العمليه نعمله بها التسليع تسليه ذلك المصاب وتخفيف المصيبه لان المصيبه حرها شديد على النفس وتالم المصاب شديد فيندم أن يعزي المسلمون ذلك المصاب ويعظوه في تخفيف المصيبه فاما ان يذكروه بعظم اجر الصبر وثواب الصابرين والا ان يذكره بان هذا الطريق مسلوق وان الموت لا نفر منه والا ان يخففوا عنه ما نزل به ويعدوه بان الله يعوضه خيرا منه اذا مات له ولدا او له ذلك وكل ذلك يحصل به التخفيف واعظمها الاول وهو ان يحتسب الاجر ويذكر له أيضا أجعاء المأثور حديث أمي سلمة وفي إيان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من المسلم تصيبه مصيبة فيقول ما قام أمر الله إلا لله وإلا اليه راجعون اللهم اجبرني في مصيبتي لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فيندب ان يذكره بالاسترجاع لان الله تعالى امر به امر به عند المصيبه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وعدهم الله اجرا عظيما اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وعدهم بالصلوات التي هي على الصحيح ثناؤه عليهم في الملا الاعلى وبالرحمة. أن يغمرهم برحلته وكذلك بأنهم من المحتدين وعدهم بأنهم يكونون من أهل الاهتداء ولا شك أن من احتساد المصيدة وخفت عنده ووجد قبل لم يحزن على ما فاته بل يرضى وينسلف قال علقمه في تفسير قوله تعالى وما أصاب من مصيبه الا الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم ينبغي لك اذا زرت المصاب ورأيت عليه اثار الحزن فرايته ههنا مثلا قد اشتد وجهه او بكاه او لا أو او ما أشبه ذلك الحبل المصيبه ان تذكره فتذكره بالاجر على الصبر كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا اهب قولا للمسالم فذا الرضى فله الرضا واذا خطا فله السها فان في هذا وعدا لما أنا وعد لمن رضي لما قدر الله أن الله يثيبه وينضع عنه وفيه وعد لأن الجزاء الأوفار مع البلاء وأن المؤمن كلما كان ممتلى كان أجره أعظم وهكذا تذكرهم من التي هي أن المصائب على أهل الدين وعلى أهل الخير أكثر وان البلاء اليهم اشد فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبطل الرجل على قدر دينه فان كان في دينه صلابه شدد عليه والا خفف عنه ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني احبك قال ان كنت تحيص صادقا فاعد البلاء تجفافا فان البناء اسرع الى من يحبني من السائل الى منحدره ينبغي انك تعظه بمثل هذه الاثار لعلها ان تخف المصيبه فالحاصل انك تعزيه اولا بوعد الصابرين وثوابه وتعزيه ثانيا بان الموت طريق مسلوك ولا بد من سلوكه ونحن في الاثار وتعزيه ثالثا بتخدير ما نزل عنه لأن الله سيخلف عليه وأن الأجر الذي يحصله ربما يكون أبعد من الولد الذي ذهب أو ما ذلك ففي ذلك لا يخفف الألم أن الذي نزل به وبكل حال فإن تعزيه المصاب سنة وفيها هذه الأحاديث وإن كان في أساليبها ضاعت. فالعزى مصابا فله مثل اجره فالعزى شكلى يعني امراه في ولدها ليس لها الا ولد واحد مصيبت به فله كذا وكذا تعزيت المصاب ففيها هذا الاجر السنه للتعزيتين كما سمعنا ان يقول احسن الله عزاءك وغفر لميتك وجبر مصيبتك او يقول جبر الله مصابك وجمع لك احبابك وما أشبه ذلك يعني يسليه تسليه تخفف عنه هذه المصيبة أما هو فيرد بما سننا بان يقول استجاب الله دعائك ورحمنا وإياك فلأنك دعاء التالي من بهذا الدعاء فنسأل الله ان يتقبل هذا الدعاء وغيره وأن يعمل وإياك وسائر الاموات برحمته وفي ذلك دعاء عام أما مدتها وذكر انها ثلاث وذلك لان المصيبه لهذه الثلاث يكون حرها اشد ولانها زباله الاحداث على غير الزوج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للغايه ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعه عشر وعشره اباح لها ان تحد هلحل. قال على أبيها وعلى أخيها أو ابن أخيها أو ابنها أن تحددها لكن لأن النفس لها نوع من الجزع فمن آثار الجزع ما يحملها على ترك الزينة مثلا وعلى الت وعلى التأسف ولهذا فو بحلها شيء من الإحراج لهذا إذ يرى هذا الثلاثة يبقى حر المصيدة أما بعدها فإنه يخوف ولكن أجازت أظهر أن يعزي أكثر من ثلاث وذلك إذا عرف أن هذا المصاب يبقى معه آذار المصيبة مجهة فيجز إلى أسبوع وربما إلى اسبوعين أو عشرة أيام أو نحو ذلك ما دام أنه عليه اثار المصيبة كثيرا من المصابين يبقى معه الحزن وتذكر ميته مدة طويلة ولا يذهب عنه فبادا عليه آذار الحزن فيجوز تعذيته وقد يشق على الناس أن ينهانوا كلهم على ذلك المصاد وفي ثلاثة أيام يكون أحدهم غائبا يكون معذورا يكون من شغلا له أن يتأخر ولو بعد أسبوعا أولح ذلك وإذن فلا بأس بالتعذية بعده إما إلى قالت المدى فكانه التعذية لأن فيها تذكير بالمصيبة والتذكير بها قد يهيج على البكاء ويهيج ويثير الأحزان التي قد اندملت وقد قاربت أنها تنسى فإذا ذكر بها كان لذلك شيئا لكن لا بأس بذكر الميت إذا كان له آثار خسدة والدعاء له والترحم عليه إذا, إذا كان ذلك على وجهه مدفه والترحم عليه عند وليه أو ذلك اي يقول مثلا كان والدك رحمه الله الذي توقف في هذه الأيام كان له من الآيار كذا وكان له من الآيار كذا فإذا ذكره حتى يدعانه فهذا كان صلحة العظيمة إن شاء الله ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم متفق عليه واخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال المجد أو أنه كره كثرة البكاء والدوام عليه اياما كثيرة ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسم الميت والنياحة ويرفع الصوت بذلك بغنع لقوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال أحمد والنوح فسماه معصية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 وإن كانت وردت حديث في النهي عنه التي في جوازة كثيرة فمنها حديث عسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع ولد بنته على على في حجره ونفس الصبي تقاطع فأضت عيناه يعني بكى فقال سعد الله هذا قال هذه رحمة أن جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عبادها الرهبة فكونه صلى الله عليه وسلم بكى لهذا الصبي وكذلك بكى لما توفي ابنه إبراهيم بكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بحراكك يا إبراهيم لما يجوهون هذا بكاء رحمة رحمة بالميت وشفقه عليه وبكاء تخفي في آثار المصيبة التي نزلت للمصاب، فيكون هذا من اثار الرحمة التي ذكرها الرسول عليه السلام في القلب رؤية أن الفضيل ابن عيام لما تبنه وعزي به ضحك فأنكر ذلك يعني من عادة الوالد أنه إذا أخذر بمصيبة مسيمة ولدائه أنه يظهر عليه آثار الحزن فكيف أنه ضحك فقال علمت أن هذا اختيار الله فرضيت بما اختاره أو كما قال فمثل هذه الحالة فنقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين بين الصبر الذي هو ملك النفسي عن الجزاء نحوه وكذلك الرضا بالقضاء والقدر وبين البكاء الذي هو رحمة الميت فلن يكون في قلب الفضيل إلا إحداهما وهو الرضا يعني فرح بما قدر الله وبما اختار الله وفرح بالاجر ولم يكن في قلبه متسعا للرحمه بالميت الذي يحمل على الحزن او دمع العين او نحو ذلك والحاصل ان البكاء مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام جملة هذه كثيره ومنها هذا الحديث وسببه انه صلى الله عليه وسلم زار مره سعدا فاعتد العباده وهو مريضا فلما جلسوا حوله بكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه صحابته بكى بكوا فعند ذلك قال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه يعني ان الانسان اذا ملك لسانه ولم يظهر منه شيء من النياحة والصياح وما أشبه ذلك فإنه لا يعذب إنما قد يحاد على ما قام بقلبه من الرحمة التي يتحمله على رقة القلب والبكاء ونحو ذلك بقي أن تقول أليس قد وردت أحاديث في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه فروى ذلك عمر وابن عمر وجابر وغيره انه عليه السلام قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه ولما بكى بعض اصحاب بعض ال عمر وهو مطعون ذكر له هذا الحديث هذا الحديث لا شك في ثبوته في الصحيحين وان كانت قد انكرته عائشه أنكرت ظاهره فانه يعذب ببكاء اهله عليه واستدل في قوله ولا تجر واجره واجره اخرى وذكرت انه عليه السلام مر على يهوديه ليبكي اهلها عليها وهي تعذب فقال انها تعذب وان اهلها لا يبكون عليها اعتقدت ان هذا هو سبب الحديث ولكن لما كان الحديث مطلقا ليس فيه تقييد فانه تقبله الصحابة وغيرهم وحين إذن فكيف الجمع الراجح ان المراد بالبكاء المذكور هو بكاء معه رفع صوت معه زعيق وصهيل معه مثلا نياحه وشهيق مثل هذا هذا البكاء فيه شيء من الانتقاد لله في تصرفه وفيه شيء من سوء الظن بالله فليأجل ذلك حمله على أنه منهي عنه وبقي أن نقول ما, ما الجواب عن ما انكرته عائشة أنه يعذب بمكاياه عليه الجواب ففي ذلك عدة أقوال كما هي مشهورة فمنها من ي... فمنهم من يقول يعذب ببكاء اهله عليه إذا أوصى كما كانت عادة الجاهلية فقول بعضهم إذا ميت فنعيني بما أنا أهله وشكتي علي لي لي أن يقوله طرفه ومنهم من يقول إذا كان ذلك عادة لهم ولن ينههم وعادتهم أنهم ينوحون على الميت ولم ينههم فانه يعذب حيث انه عرف ذلك وأقره وأجاب شيخ الإسلام وتلمي له ابن القيب في عدة الصابرين بأن المرادة التأنم ليس العذاب الحقيقي لأنها تعرض عليه أعمالهم وإذا كانت تعرض عليه أعمالهم فإنه يسوءه ما كان سيئا ولا شك أن هذا النجلة وهذه النياحة من الأعمال السيئة فهو يعذب بمعنى أنه يتألم فهو يتألم لسيئات عملوها منها النياحة ومنها غيره وليس المراد التعذيب الحقيقي بسبب البكاء يعني أنه يعذب بحي... بإحراك في النار مثلا او بضرب أو لذلك بسبب هذا البكاء يشكل على هذا أنه ورد في بعض روايات الحديث أن الميت إذا نيح عليه يضرب فإذا قيل مثلا وكاسيا قيل وهل أنت كاس ومطعمة وهل أنت مطعم لكن هذه الرواية فيها, يعني فيها ضعف وعلى الصحيح أن المراد كونه يتألم مما حصل منه اما البحث الثاني ويتعلق بالمياه فعرفنا لما سمعنا ان المياه محرمه وان عليها تحمل الأدلة التي وردت في النهي عن ذلك الحديث مياه كثيره من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبض في امتي من امر الجاهليه الطعنه الانسابيه والفخر بالاحساب واستفقاء بالنجوم والنياحة ثم قال النائحة إذا لم تتعد تقام يوم القيامه وعليها سربان من قطران وددع من جراب والنائحة هي التي تعدد محاسن الميت فهذه عقوبتها سواء كانت على ميتها أو على ميت بالاجره عاده أن أهل الميت قد يستأجرون من ينوح لهم ويعدد لهم المحاسن كاي يقول يعني اما ان يدعوه باسمه ومحمداه وسعداه وابراهيماه وله ذلك واما ان يدعوه بقرابته وولداه وابواه واخواه وزوجاه وما اشبه ذلك واما ان يصفوه بصفه يمدحونه بها كقولهم وكاسياء ومطعماء ومديراء وحافظاء وحامياء وما يشبه ذلك كل هذا يعد من المياحة وهكذا إذا أخذوا يعددون محاسر الميت ويرفعون أصواتهم من لنا بعدك يا فلان من يحمينا من الذمار من يطعمنا من المجاعة من ينصرنا من الأعداء من يفعل من يفعل كل هذا أيضا من النياحة التي وردت الأدلة في ذمها وفي عيبها ومن النياحة أيضا ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من نطم الخدود وشق اليوب ودعا بدعوة لآهلية فنطم الخدود يفعلها يضع بعضه عند المصيبة يعني كأنه يصار بحرها فيخفق عن نفسه وشق اليوب الجيب هو مدخل الرأس وعادة أنه أقرب شيئا فيمسكه ويشق ثوبه مع جيبه تبواتا أو رجلا ويكون ذلك رين الظليه يخفف أنه حظ ذلك المصيبة ومن ذلك مريح حديثي أبي موسى وهو أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقه والحالقة والشاقة فالصالقة التي تضع صوتها والحالقة التي تهلق شعرها أو تنكفه والشاقة التي تشق ثوبها هذه كلها من الافعال التي جمعها الإسلام وكانت راشية من الجاهلية لا شك أن هذه الأمور من عمر الجاهلية كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أكرى مثل هذه الأشياء وجاء لمحوها وازالتها وهذا وهذه كل حالا فإن المندوب هو أرض بالقضاء والاستسلام و. الاعتقاد أن ما نزل فليس لهم وفليس منهم فرّا وأن هذا أمر مكتوب على الإنسان فإذا علم ذلك هانت عليه مصيرا إذا له منزله وأخذ التعداد بمحاسنة دون مكاة هل لا يعتبر؟ يسأل الأخ والله إذا عدد عدد الإنسان المحاسنة إنسان القطبي <تصفيق> لا اريد عليه من غير ان يكون ذلك عند نجد فان هذا جاء كان كان يقول عندما الرجل كان محافظا على الصلوات كان كثير التهجد كان رقيقه الدعوات كان خاف خوفا من الله كان يقوم الليل ويصوم النهار لا بحث لذلك اذا فعل ذلك على وجهه ذكر الفرنسيه اللي طيب يا شيخ ليش الوقت في في هذه الازمنه قد يعد رياحه اشبه ان بعضهم ينشر المصيبه في الصحف ويذكرونهم باسم نعي لمع فلان ابن فلان او, أو مات فلان وما اشبه ذلك ينشر ذلك بعض اهله وقال هذا يحتلهم اختلاف المقاصر فإن كانوا يريدون أن الناس يعرفون أنه توفي حتى يعزوهم ويترحم على ميتهم هذا قد يكون مقصدا لا ذا سبه وإن كانوا يريدون لذلك أن الناس إلى أنه ينتشر له خبر حتى يستهر من يعرفه لي مثلا. لا ييشرون لها أخبارا قد تكون سيئة أو حسنا فمن هذا قد يكون يدخل في النعي وفي كل حال خف من ذلك إذا نشرت التعذيب إذا نشر إنسان مثل التعذيب يعني مثل العزي فلأنه مصيبة في والده وفي والدته وفي والدته هذا قد يكون آخر المراحل معروف له يعني مشهورة عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك بعد موته هذه إذا استملت على ما فعله بما هو حقيقيا فلا بأس فإن كان فيها شيء من الغلو والإطراء بما لا يستحق فلا فلا تجوز لأن كثيرا من الناس إذا ميتا لا غير صاحين لا أطره اطراء لا يستحقه له يندهر بشيء لا يستحق وربنا كان مثلا يعني حاجه ادعاءه فلموه وسبوه فقلوا على ان كانت سعاده الوفلههاسل الانسان الذي هو صادق فيها ترى يزال العلماء يحصلون يرضون تقاردهم او يرضون غلبهم العادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمالين فيها ذكر المنظر العادة النبي الآن الكائمة لها كانت هي لا بأس لا بأس لا لا يكتب الشيخ مهلة سبيتاً سهل ربك نارية هذه لا تصلح لكل أحد يكتبونها لعناس لا يعني, يعني ليسوا أهلاً أيزة ملحب يعني فيها نوع جزم لأنه من أهل الجنة ادخلي جنة وادخلي جنة يشهد بها إلا أن له عليه الصلاة والسلام لكن يرجع له الرجاء قد يكونون من أهل العاطئ ومن أهل كبائر هؤلاء الذين يكتبون هذه ويحرم شفق الثوب ولطم الخد والصراخ ونكف الشعر ونشره وحلقه لحديث بن مسعود المرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متبق عليهما وتسن زيارة القبور للرجال نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت رواه مسلم وإسترمذي فإنها تذكر الآخرة وهذا التعليل يرجف أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سبب لعدم نقله والحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يقول لنا الكلام عن ما يتعلق بالنياحة بقوله علي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم بريئ من الصالقة والحارقة والشاقة وما أشبهه من الأحاديث قرحنا أن هذه من افعال الجاهلية جاء الشرع وجاء الإسلام بإمكانها بقي مبدأ اللحن الثاني ويتعلق بزيارة القبور شرعيتها وحكمها وحكمتها وأحكامها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في أول الأمر لما قدم المدينة كانوا حديث عهد بجهلية تخاف عليهم انهم إذا ترددوا على القبور يحصل منهم أحد الغين إن إن ندب ونياحة على أمواتهم إذا راعوهم تذكروهم وإلا كذبكم وغلو وإطراء لهم واعتقاد شيء فيهم إلا لا يصلح إلا لله خذ عليهم من احد هذين الأمرين فنهاهم عن زيارة ولكن بعدما أطعنوا وعرفوا الإسلام وعرفوا أحكامه وما يجب فيه وما وما يحرم وأطعن نذكرهم بالإسلام وعرفوا التوحيد. رخص لهم ذلك لأمرين الدعاء للميت والتذكر لما نزل عن الاستعداد للموت فقال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره يعني تزهدكم في الدنيا وتعملكم على الاستعداد للموت الذي نزل لاخوانكم الذين تزورونهم شرعت الزيارة لهذه المقصدين اما الدعاء لهم فيشرع في كل حال ولو لم تزرهم علي بحاجة بحاجه قد انقطعت اعمالهم فهم يفرحون بدعوه مسلم لنلع على وجه الارض تصلهم تزيد في اعمالهم ويغفر بها شيء من سيئاتهم اذان الدعاء لهم يحصل بكل حال سواء زرتهم او لم تزرهم لكن زيارتك لهم تذكرك لاحاجتهم اولا تسلم عليهم والسلام دعاء كما سياتي وثانيا تتذكر ما نزل بهم وثالثا تدعوا لهم بما تيسر وانما التفكير التفكير بالاخره لا مشاهد وذلك لانهم قد قد اتكلوا من الدنيا التي التي انت فيها قد كانوا في نحن فيه، يعني كانوا في قصور، وكانوا في نعيم، وكانوا في رفاهية، وخيرا ثم انتقلوا إلى انتقلوا إليه، كما يقول أبو العتاهية خاطب بعض الناس: ألا عسكر خاطب بعض الأموات؟ ألا عسكر الأموات؟ هذا عسكر الأحياء، أي ألا يعسكر الأحياء؟ هذا عسكر الموتى أجاب الدعوة الصغرى وهم من تضير الكبرى يحسون على الزاد وما زاد الحسي والتقوى يقولون لكم جد وف هذا آخر الدنيا فكأنه يحس الأحياء على ما نزل من الأموات فنذع تفكوا فيما نزل بهم يحمل على الاستجداء كما يقول النبي عليه السلام إن ان شاء الله بكم الله يعني ولأن ناسوها للحقكم الذي يحس بطلب الأجل لا يدري متى ينزل به يستعد ويتأحم لما سوف ينزل به زيارتهم ذكرنا أنها لهذه المقصدين لكن لا يجوز أن تكون بسفا لا يسافر لأجل زيارة الكبور لماذا ينكر علينا كثير من القبوريين ويقولون لماذا ليس هذا بزياره القبور اليس الاحاديث عامه زور القبور نقول الاحاديث عامه ولكن الحكمه, الحكمة تتأتى بدون زيارة فان في كل بلده قبر غالبا في كل بلده طرف في طرف بلادها نكبرت يكبرون فيها لكل أناس يكبرون بجنائهم ثم ينقصون قمر تزيدوا فلا بد فإذا كان في كل أهل بلدة نصرة فإنهم يزورون نصرتهم يحصل النقص القفته الذي هو التذكر يحصل ولو لم يزور إلا قدر واحدة الدعاء فإذا دعوت دعوت الأموات كلهم. سواء القريبين والبعيدين لموتى المسلمين وتدعو لهم ولل تزورهم فاذا الحكمة تحصل بدون شد رحل لا حاجة إلى أن تعمل المطية لاجلي أن تزور مقبره البلاد الهدانية مقبره مثلا الخرج أو مقبرة القصيم أو الهجر أو ذلك لاجلي زيارة لأن هذا عمل برد الزيارة هنا عملوا بالذن ويقتصر فيها على الوارد فلما ورد أنها تزعر لآجل التذكرة التوصير عليها ولما ورد النحي بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد كان من جملة ذلك أنها لا تشد إلى المقابر لاجل زيارتها لا للتبرك بها كما يفعلها القبوريون ولا للدعاء عندها ولا للسلام عليها ونحو ذلك السلام عليهم والدعاء لهم في بأي مكان لو كان مثلا والدك بمكة مثلا أو بذكران أو بأقصى البلاد ودعوت الله له ولو انتظره كذا ذلك إن شاء الله وصل إليه دعاءك فاذا لا حاجه إلى الدعاء يذكروا القبوريون واستجلالنا بهذا الحديث وحديثه انه يعيش الدرحات <تصفيق> فيقولون انه ليست الزيارة الافتجارة جائزة شد الرحال نقولوا لا ولكن ليست القربة إنما هي لأجل أمر دنيوي له دوافر يقولون اليست زياره الإخوان والأصدقاء يجب شد الرحال لها وكذلك لطلب العلم وما أشبه ذلك نقول هذه مقاصد محسوسة في منزلة التجيارة لأن التزود من العلم مثل التزود من المال زيارة الأصدقاء لأجل اكتساب مودتهم أو لأجل الاستفادة منهم مثل زيارة أضحل إلى بلدة لاجل أخذ بضائع شرائها مثلا ثم أخذ طلب الفائدة فيها فهذه من الامور المحكوسة فالرسول عليه السلام إنما, إنما نهى عن السفر إلى بقعة معينة تعتقد فيها بركة فلا تسافر لها فلا تقول مثلا سأسافر إلى مسجد في مصر فيه لكونه قديم أو إلى مسجد في دمشق مسجد الأموي مثلا أو نحوة لأنه قديم اسافر لأجل حضر الصلاة فيه لقول لا لا تعتقد المساجد كلها سوى والصلاة فيها كلها سوى إلا المساجد الصلاة فهي التي ضعف الصلاة فيها فلأجل المضاعفة يشد الرحال إليها لأجل كانهرة الثواب والأجر فعرضنا بذلك أن شد الرحال لزيارة القبور داخل في النهي في هذا الحديث لأنه لا قصد المسافر إلا البقعة بقعة هذه المقابر فيها بركة أساجر إليها لأجل أن أتبس لترمة هؤلاء الأموات أو لاجل أن أطوف بقبولهم مثلا أو أصلي عندهم الصلاة عندهم سبب في القبول يتبعون لكي قبول صلاتي وهذا ما يفعله القبوليون فعرضت بذلك دلالة هذا فديث قال أنها لا تجوز لا يوجد تشرف لي الى الى زياره الكبور. وردت على هذه في ان الصلاة للمسجد الحرام عن ألف والمسجد النبوي ب والمسجد الاقصى ب500 وتكره للنساء لان النهي المنسوخ احتمل انه خاص بالرجال أدار بين الحضر والإباحة في اقل احوال كراهه ويؤيد حديث ابن عباس المرفوع لعن الله زوارات القبور رواه اهل السنه قال بالتالي فلما زال التحريم بالنصب تقيه الكراهه ولان المراه قليله الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤيه قبور الأحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل انتهى وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها ولأن عائشه زارت قبر اخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الاكرم وان اجتازت المراه بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لانها لم تحوز لذلك ذكره زيارة في زياره القبول روايتين عن الإمام الأحمد للنساء ولكن الرواية الأولى التي بدأ بها هي الأرجح فالأرجح دليلا أما دليل المنع فلا شك أنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء نهي خاصة فلذلك اختص النساء بهذا النهي فمن ذلك هذا الحديث لعن الله زوارات القبور رواية زائرات القبور ولم نقل زائريها فدل على ان هذا بعد بعد بعدما رخص للرجال استثنى النساء توعدهن بأنهن تستحق احداهن اللعن غلا زيارت القبور، ولو قال زائر القبور لعفكان يقول هذا منسوخ لقوله كنت لحيتكم عن زيارة القبور هزوروها فلن قال زائرات دل على أنه أن اللعن خاص للنساء وأن الرجال قد أُذن لهم في الزيارة هذا دليل الدليل الثاني. الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة أتينا الى المقبرة ألقى ربنا منها فحجى عليهن وقال ارجعن مأزورات غير مأزورات فإن كنا تشتن الحيى وتؤذين الميل ولم يقل هنا الرجال الرجال توجهوا إلى المقبره فدل هذا معنى انه بعد الاذن للرجال زياره القبور وهذا ما علل به المؤلف كما سمعنا ان المراه قليله الصبر فلا يؤمن الى زاره القبر ان تتذكر امواتها فيظهر منها ما لا يجب من النياحه والصياح والجزع يوم اصبح ذلك كما هي مجبورة عليه من قله الصبر ومن الجزع ولأجل ذلك خصة لأنها النائحة والساقة والصالقة والحالقة والتعليل الثاني أنهم يحسن الأحياء ولأن المرأة حثنة لكل متوم فكونها تخرج وتشط أسواق وتتوجه إلى قبول لأجل أن تزورها تحتق بالرجال ويرها الأجانب مما يكون سببا للإفتتان من الحية تؤذين الميت هذا دليل ودليل ثالث رواه ابو داود والترمذي وغيره واحمد غيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه مكمله من جهه مثمره ثم تامل والى هي فاطمه فلما جاءتهم قال من اين جئت قالت من ال فلان عزيته في ميتهم فقال لعلك بلغت معهم ارتدى فنطرها المكبرة قالت معاذ الله أن آتيه وقد سمعتك تقول فيه ما تقول قال لو بلغت معهم وركدا ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيتي. هذا